بَرأَةم مَِ اللهَّ وَرسول إ الَّذينَ آهَُم إ الذيينَ آهَم مِ المشركين فَسحُ في الأرضِ أَربتَ شهر وَلَأَُ غير معجز الله وان الله مخذل الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله بريء مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ لَّمٍّ إِلَّا الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذاً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 وَإِنْ حَدٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِ عللن صله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقام لكم فما استقام لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إِلَّا لَا يَرْقُبُونَ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيمانهم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 تَخشَونَهُم فَله أَحَف أَن تَخشَ إِ كُتُ مُمِنين قاتِلُم يعَذِبَهُمُ اللهَّهُ بأَدكُم وَيُخزهِم وَيُخزم وَيَمْ صُكُ عَلَهِم وَيشْف صُدورَ قوم مؤمنين وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ ولم يتخذوا, ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الأؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحان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 الذينَ مَنوا وَه جَ وَجدُ في سَبين الله في سَبين اللههِ بأَموالِم وَك فُسمُ أَعظَم دَرجَةَ نعدَ الله وَأل إِكَمُ الف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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 ثم يتوب الله مِن بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا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 يُضَاهُون قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَفْكُنُوا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين من الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان وَالرُّهْبَانُ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا, ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا مَا حرم الله زين لهم سوء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 أرَضيتُم بِالْحَيةِ الدُّنْيامِنَ ل خِرَ فَمَا مَتَعُ الحَياتةِ الدُّيافِلَ خِلََةِ إِللا قلل إِلَّا, إلا تَنْ فِروا يُعَِّبَكُمْ عَذاابَنَ لِيمَا وَيَسْتَبَد الْ القَوْمًا وَيرَكُمْ وَلَا تَظُرُ شيءَيْ والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله مَعَنَا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 انشرو خفافا وفقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون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 عفى الله عن كلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ ولا وراد الخروج لا اعد له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبلا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك المور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم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 مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ إِنْ فِقْطُ طَوْعَنَا وَكُرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قوما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 فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَآتِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ نوم غارات نوم الدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات لَئِنْ أَعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْلَا أَن رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ أَوْ يَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلِ الَّذْنُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمنُوا والذين يوذون رسول الله لهم عذاب نليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن وَمَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِستَهْزئون إِ اللهَّه مُخِجَُّا تَحرَون وَل إِن سَألتَم لاَا يَقولول إِ مَا كُ نَخُضُ وَنَلعب قَُ بِاللَّهِ وَآكِي وَرسُولكُمْ تُمْ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن يُعْفَى عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذِّبْ طَائِفَةٌ تُعَذِّبْ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ نِسَاءُ اللَّهِ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمال في الدنيا ولا آخرة ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموتفكات أتتهم رسلهم بالبينات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 قاليدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا اي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 وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَى اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ داخِلُوهُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ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 سِيم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ ارْجُمَنَّ مَا أَشَدَّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك, فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة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 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وَتَزْهَقُ الْأَنْفُسُ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَتُنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك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 وَقعدد الذيينَ كَذَبُ اللهَّه وَررسُولَ سَصيبُ الذيينَ كَفَعوا مِنهُم عَذاَابُونَ ل لَْسَ عَ الضّووع فَاءِ وَلَا عَ المَلضَّ وَلَا على الذيينَ لا يَجدونَ ماَا يُ فِقُون وَلَا عَ الذيينَ لا يَجدون ما يُ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 ويحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون